قلب فيه مل قلب فيه مهد ما يسع ثاني بدالي عمرك كله بفرحي واحزاني واحزاني واحزاني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من قلبي تمنيت قلبي تمنيت يا العمر الثاني يا العمر فيه ما حد ما يسعدان بدال عمرك كله فرح فيه ما حد ما يسعدان بدال عمرك كله فرح واحزاني الفرج والله جمعت يا حد دايل فرج مت دايل فرج يا مهدينا الفرج, الفرج بعد الصباحك يا شمس عمر انتظرنا يصلي لك العمر ريت حتى الفرج من العمر ريت تعال العمر ريت يصلي العمر ريت للعاشقك والحشق بينا سدنا يا قلبي ما قفتر بالوحد لا ما تونا تكسب يا رب يا ريح جن وعط يا رب انا نسيت انا نسيت كان القال انا نسيت حتى الفرج مني انا نسيت انا نسيت كان شوفوا لقدام رح فيجتنا حيره يا الفيك الموسمه وفيك ارواع ولسان حتى لا بدي سكن منتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسه الخليج الاسلامي العمر الثانيه العمر الثانيه قلب فيه <تصفيق> مهد احسنه والله الفرج والله يا حد دايل الفرج متى دايل الفرج من كان على الاخراج والهندسه الصوتية علي الماجدي الكلمات <تصفيق> للشعر فاضل حسن يا مهدينا الفرج متى